يجب رسل ظاهر يكتشف الصح ما ينذر. لأننا قلنا أن تسلسل الرسل أو تسلسل البشر اللي هي كما نقولون إنها حماسية من السنة. فقام الله مكان قام أما إكالة اللي هي غير كثف اللي هي غير كثف بأن يظهر الجلد من سده. في هذه الحالة يجب إرسال. الماء الى جلد البشر وهذا الحالة يجب يصار الماء الى جلد البشر قال يجب مثل ظاهب المشيات الكفهش الكثيفة يعني التي لا يصار الجل من البشر في الظحي ما الثالث ويجب يصار الماء الى مشبهة المشيات الخفيفة ولا يجب إيصال الماء إلى المترسل من, من الشعر عند دراسة الوحش يجب من الشعر على دراسة وجناد لابد مصول الماء إلى ولا إلى من كتب من الشعفين عدة يعني الإسلام هو لا توقف الشعفين الإنسان لو أبرق فنه غلقا من غير تكلم يعني من غير تكلم يعني عشقه لا أغلق شفتيه كما يغلق الإنسان العادي يعتبر الفقهاء هو انخلافه إذا يتكلمون هل الشفتين من الوجه ولا مش من الوجه فقالوا ما ظهر منهما من الوجه وما لم يظهر منهما يبقى من الفن يعني إذا أغلق الإنسان فنه غلقا عاديا من غير تكلف صار الجزء الذي لا يصل إليه الماء عبارة عن عبارة عن جزء من داخل السبي، وداخل وداخل السبي غسله سنة وليس فرضا، فبناء عليه ما كان داخل الشفتين أو ما موطيع من ما ما ما انضمام الشخصين ليس واجبا على الإنسان أن يغسل. قال ولا من كتب ولا إلى من كتب من الشخصين عبدا لانضمام. ولو انضمت الأصابع بعض الناس عندها الاصابع ديت ملتكت بعض الناس عندها الاصابع ملتكت قال ولو انضمت الأصابع أو صانت جبر فغطل الملتك أو كان فيه لا يبنع المال كعزين وجب غطل ما تحفيه ما تحتوي يعني الجزء الظاهر منه ولا يتكلف منه يعني هو يعني هيوصل الجزء الظاهر بين الجزئين دول وما تحت وما الطويلة ذلك أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين وجب غسل ما تحت ما تحته لو في عجين على اليد أو مشابه ذلك وجب إجلاله وولا وغسل ما تحت ولا يَمْنَعُ الدَّرَنَ وَفُرْءُ الْبَرَارِيْنِ الدرَن المخصوصي الوتخ الوتخ يمنعوا الحصول الماء الى البشر قالوا إلا تحالة واحدة الوتخ النسبة للذكر القصير الوتخ الخائر تحت الظفر القصيري وقال القضاء الحدثية في أدامه معكولة أما الضفر الطويل الضفر الطويل لا يوجد أن يأكل هذا الوسط حتى يضع الماء إلى قال ولا يبنع الضرب الضرب الوسط يبنع الأراضي المتصير وحرق الضواغين فضلات القراضي وها السباب ومنشابها ذلك هي أصلاً خفيفة لا تمنع من مطول الماء إلى مشرة الإنسان فلذلك عفل عدد القراء وقالوا أنها ليست حائلاً يمنعه من مطول الماء إلى الجن قال ويجب تحريك القاتل الضيطي وقل رجل أو رجل يلمسون خاتمه هو الرجل ينفعي نعم لقد تخطم للجميع للجميع لكن المظام عليه أن يتخطم للجميع ماشي؟ إنما ما يفعش روه ليه من التزيلة ويجب الحلق تنوع التشافه في الإنسان إنما يجب أن يلبس القاتم حتى لو سمنا فيه خلا؟ إنما القاتم القاتم ليك فيه شيء وقد تخطم مبارار الصالحون يبقى ويجب تحريك الخاتم الضيق إذا كان الإنسان جير بالخاتم ضيق لازم يحركه عند الوضوح يحركه عند الوضوح حتى يرحل الماء إلى البنزة إلى الجزء طب ولو كان الخاتم واسعا الماء حيطل إلى الجزء من غير تحريكه إذا كان الخاتم وليقد يدي المحيدين من الدوله دي محطه دوليه كان في هذه الموقف ساعه تصل الى البشر قال وعند الحنفيه لو ضغم اصل الطهور بالزينه جاد ان الماء على السوائل التي ومعظم فيها يعني لو ان هذا الانسان عند تشققات في قدميه نتيجة سجد امراض يجب ان يصل الناء الى كل جدء من الانساء رجل ان هو مرهم لكن هذه الشفوف لعلاج اكتسر الحنسية من هذه المسألة هذا العلاج الذي يوضع بالشط وليس على الجد الغريجي وقالوا ان هذا لا يعتبر حائلا ولا يعاد الوضوء ولا يعاد حتى الوصف لو اقتتل هذا الانسان بهذا الناس فالك ولا المده على موضع الزعر بعد حلف بعد حلف يعني قل نسترد ان انسانا توضأ ان رسلا توضأ وبعد لأسفى الوضوء راح للحلاق وحلق راح هل يعاد مسك الرأي في مرة أخرى؟ لا لأن هذا ليس من رصد الوضع. لا يعاد مسك الرأي كذا لو أن إنسانا كان ملتحيا أو كان له شاد ثم فوضأ ثم بعد ذلك حلقه هل يجب عليه أن يعيد الغسل مرة أخرى؟ قالوا له لأنه ليس بالمواقف او قال ولا يعاد القص ولا البس على موضع الشعر بعد حلقه سواء اجل ذلك بتاع الوقت أو بتاع الصبيه أو شعر الشال قال ولا القص بقص قص وشاربه لا يعاد ولا الاصل يعني لا يعاد الغسل يعني, يعني إلى قصر بإنسان شعران أو قصر بإنسان شريفه حتى وإنسان ذلك من غسل الجناس حتى وإنسان ذلك من غسل الجناس قصر في سنن الوجود. قال لابد من يفرق نعم لا. قصر لابد من يفرق فيه في يقول ابتداء ثنا منها الثنا المؤكده وهناك ثنا غير مؤكده ذكرها البلغوبات البعض بعض الفقهاء يعبر عنها بتعديل الثنا المؤكده الى غير المؤكد والبعض يعبر عنها بقول ثنا والمندوبات والبعض يعبر عنها بطلاق ثنا الاضرافيه غير إلى غير ذلك لا مشاحة في الصلاة. لكن لما نقول دون الوجود فالمقصود منها دون المأكدة. وينفع بالسنة المأكدة والسنة غير المأكدة. جميم سنة المؤكدة هي التي وضعت عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبتدأ حياته ولم يتركها إلا مرة أو مرتين. حكمها؟ ساوى الانسان على فعلها لكنهم لا يعاقب على فقدها لكنهم قد يلام على هذا السبب لاثن هو خلاف لما وصفه الله عليه الصلاه على هذا الحكم طبطنا الغير المباشره التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها فعلا على والذكره صلى الله عليه غير على فعلها ولا يعاقب الجداد على برقه قال سن في الوضوء ثمانية عشر سينا قصر اليدين الى الرسقين قصر اليدين الى الرسقين هذا قبض الوضوء هذا الانتظر الانتظر قبض الوضوء وهذه السنة مؤكدة وتتأكد عند الابتقاد من الدور يعني الإنسان علشان يبدأ في الوضوط من السنة أن يرسل اليدين إلى الرزقين الرزق هو المصفل الذي ما بين الكب وما بين الزاعة ويطلق أيضا على المفصل الذي ما بين القدم القدم يعني والسع اطلقوا علينا ايضا الرص الرسل اطلقوا على ذلك ما كنا نقول الفور والفور, والفور والتبصور والكلام ده كله نعم نحن نتكلم عن عبار التكلم من الحرور الحضيح من لا يعلم هو عالم الفور والفور هو العظمة التي تتالي في الجبهات وليس الفور الجوع ليس هو المبصر الجوع هو العظمة التي تلت جبهاب لو يراحل كده لو اي عمل مكيعة هيلاجل بي عظم عضب المحيات و عظم المحيات هذه العظمة التي تلت جبهاب عظم الجوع ثم المبصر اسمه الرزم ثم الإيدة المبصر قال تعالى إذا يصل وجوهك وإليه يصل إلى المرافق ولذلك لما يُعبد الضفهاء لأن عورة المرحات الحربة جميع بدنها عورة إلا الوجه وإلا الكفين إلى الفوعي نفهم يعني إلى هذه العرض وليس المقصود إلى المرافق فالرصف هو المصدم الذي ينقل ما بين الكف والساق وهو ايضا الذي ينقل ما بين القدم والساق لكن قال استعماله على المصدم الذي ينقل ما بين الكف والساق فصار لا يختلف على ذلك على المفصل بتاع القدم خالص. ماشي قلنا أنه سنة مؤكدة ولكنه يتأكد أكثر وأكثر إلا قام الإنسان من النوم ولكنه يتأكد أكثر وأكثر إلا قام الإنسان من النوم من الثلاثة فمن السنب المؤكد عليه أن يبتأ ببصر يديه إلى طبقه والتسمية يعني أن يسمي الإنسان أن يقول تسمي الله في بداية الوضوء، أقرض من ظاهره وتكلم من توضأ وذكر من ظاهر، فإن له يظهر جسده كل، ومن توضأ ولم يظهر من ظاهر لم يظهر إلا الوضوء، وله يرد على الفريق ال ال ال ال ال ال ال ال ال قال قدر يدين الى ابو الغيب ابتداء يعني قد ان يتابع الانسان في الوضوط قد قد ان يتابع الانسان في اي عمل من الاعمال كل عمل الذي يبدأ به الانسان بذكر الله وبذكر الله فهو عمل مقضوع افضل قال واستواف في ابتداء والانسان وكواءً استعمل استواج بالآلة أو لم يستطع أن يستعمل استواجه قال ولو بالإصبع حتى ولو إنه بالإصبعه يستاق كنوع من أنواع تصهير الفم فاستواج كما نعلم جميعا مرضات للرب ومصارة للفم قال والمضمضة والمضمضة البعض قال هي الماء الى داخل الفن وإفراجه وانفع بقالتهم تحريف الماء داخل الفم تحريف الماء بداخل الفم والمضمضة ثلاثة ولو بغرفته ولو بغرفته واحدة يعني فالتكليف بحت ذاته كنا من السنن المؤكدة قال ورسل شاق بثلاث غرفات. الاستنشاق ما ينفعش في هذه غرفة واحدة الاستنشاق والاستخار اتقالوا الماء الى المارن الجزء اللي يفهم الآن سيصل الى نهاية الامر. بخلاف المضمضة فينكم المبالغة فيها ما لديكم الانسان رائما يوصل هذا الماء الى الحالة هذا بالنسبة للمضمضة، أما بالنسبة للذِشَاق فهو لم يستطيع أن يوصل الماء إلى آخر الأنف، ولكنه يدخل الماء إلى المال إلى الجزء اللين، وعيق قطاع المبالغة يعني أن يوصله إلى ما بعد المار وأن يخرج الماء بعد ذلك. قال: والبالغة في المضمضة والذِشَاق غير صعب. أهو قاله إن المضمضة ثلاثا جيل واحدة سنة وإن الاستنشاق ثلاثا ده الوحدة سنة وإن المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وكما قلنا المبالغة مش عدد المرات لإن عدد المرات نحن عارفين أن النبي صلى الله عليه وآله يسلم توصى مرة المرات توصى مرتين مرتين وتوصى ثلاثا ثلاثا وقال من زاد على ذلك او نقص فقد جار مضل فلا يجوز المبالغة في العدد لان الانسان يكثر من العدد على سبيل انه يعني يبالغ او انه يتاكد من المنظره او التشاغل لان هذا نوع من انواع الصرف من الناس الصرف من المفهوم قال وتحليل اللحية الكثة اتخال الأصابع وامرارها في اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها بتحس وتحليل الأصابع بعدها بعضها ببعض سواء في أصابع اليدين أو في أصابع الرجلين قال وتسليف الغسل يعني أن يغسل العطم الواحد ثلاثة قلنا خلي الأسلالة كلها بالآن علشان ما نعطلش وقت المحاضره. قال: وقت التليث والغسل اي ان يغسل الوجه الواحد ثلاث لا يجوز الزيادة على ذلك بما فيه من الاسراف واستيعاب الرأس بالمسح مرة احنا قلنا ان المسح بيبقى لربع الراس قلنا المسح لربع الراس ده الفرض ونحن نتكلم الان عن الثنن المؤكدة فبيمسح رأسه بأنه يذهب من المقدم إلى المؤخر ومن المؤخر إلى المقدم قال واستيعاب الزأس بالمشح مرة ومسح الأذنين إن الإنسان يمسح أذنين بما فضل من الماء ولو بماء الرأس. يعني ولو حتى بما فضل من ماء الرأى والدلك الدلك ركن من أركان الوضوء عند المالكية، لكنه عند الحنفي والشافعي ليس إلا سنة مؤثرة في ثمن الوضوء والدلف هو إمرار اليد على العضو عند غسل الدلك وإمرار اليد على العضو عند غسله. قال. نعم، حد يتكلم في هذا، والولاء الموالاة معناها أن لا يكون هناك فاصل كبير بين غسل عضو وغسل العضو الذي يليه البعض فسر ذلك بأن العضو الأول نادم، بعض العلماء فسر هذه الموالاة بأن العضو الأول لا يجب قبل عظم غسل العظم الذي جليل وبني يد هي سنه عند الحنفيه فرض عند دقية الفقهاء وعلشان كده هيختلفوا في الشخص اللي نزل البحر بس اللي وقع وقع كبير مثلا هل هذا الشخص free آه نا يوم الخميس القادم نلاحظنا ان احنا لما بنجيب الناس في الاجازه برضه في بعض الناس بتفعى يوم الخميس القادم اجازه لازم بالنسبة لكم انتم صحه المجموعه بتاعه الصباح دكتور عبد الرؤوف الحبان مستعد ان هو يجي لكم لو انتم موافقين احنا هندي اجازه لكل المحاضرين ماشي، لكن بالسرعة ترقوتي الحباب بتعاية ان هو يجي علشان انتو تتخارين فيه كل شيء يقعد معاكو من تسعة ونصف الظهر الأمر إليكم هل حتيجه يوم الخميط نتكلمه ييجي ولا انتو عايتون تاخد يوم أجازة أجازة خططت لحضرتين مع الدكتور ادهم اللي مع الدكتور عروه ورا يعني ماشي هو الأقول عموما الشيء عموما مقرر عليكم على انه مقرر عليكم اول اربع ادله ماشي ما انا كده بقول لكم يوم الخميس ماشي يعني خلاص يوم الخميس العياده <تصفيق> هو نعم أنا شايف يعني المعترض على يوم الخميس يتخصص برفع برفع يدي ثلاثة المعترض المعترض واحد اثنين ثلاثة 4 يج يوم الخميس هنأخذ مش أربعة يبو. يبو حتى لو غيره يعني هو تسعى ونصف ما فيش في خميس ستاك ترضى نصف هتلاقي كل المواصلات في الدولة فضل ساعة اقول له يجي بالمرة يعني؟ حاضر يبقى تسعى ونصف حتى ويجي تزور ياسر نصف ساعة. بس لو, لو وافد رجل بقى ما نماشر مع اجازة برضو طب يا راقم بنقول... انا قلنا عيدوا اهلي جيو من خليف الحضر انا قلنا عد وعيدا اه اه اه, آه احنا عندنا بطول فتح وحنكلم لو حد يجي بعد الثوم يكمل مع حضراتنا ماجي بكثور اه لسا همتكلمه بكثور حريق ولا اما الناس اجازة انهم عطوا بكثور بعد الظهر اجليش لكل المواضيع طالب الني واحد هجل البحر وطلع جماعة الشافعية يقولوا طب نوى ولا ما يعني ايه نوى ويعني ما نوازي هو كالنازل يسيدي فيأخذ غذر مصنع الأدانة هقول لأ لازم تتوضع ان تتخذ غذر ثاني نية الوجوه واطبع صنع او هو جنوب لازم يكون نزوله الى البحر في نية الغذر اما الجماعة الحنفية فقالوا ان النية لا تشترى لان النية لم تذكرها الآية الكريمة ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم صراحة في حديث في صلاة لكن حتى الجماعة الحنفية دائما يأخذون بالقاعدة التي تقول أن الخروج من الخلاف مستحق يأخذون بالقاعدة الفقهية التي تقول أن الخروج من الخلاف مستحب، يعني الخروج من خلاف مستحب. يعني لمس المرأة عند الحنفية لا ينقض الوضوء. لكن يقولون لو أن رجلا لمس امرأة مستحب له أن يتوضأ حتى يخرج من خلاف من أوجبه. حتى يخرج من خلاف من أوجبه. ف. أيضا تستحب النية خلافا أو غروجا من خلاف من أوجب النية في الوجود قال والترتيب أيضا الترتيب قال المقهاء الحنفية أنه كن وقال الباقون أنه رجل من أمكانه الربوء الترتيب بين الأركاض كتا قلت كما رفض الله تعالى في كتابه يعني هو رفض عايز يقول أن الترتيب يكون بين الأركاض أن الترتيب يكون بين الأركاض والبداءة بالميانة أن يبدأ الجنسان باليمين فهذه سنة نلوية صهرة وأن يبدأ بربوث الأصار انما يجي يغسل جيله او انما يجي يغسل رجله يبدأ بالاصابع حتى يصل الى المرحب يبدأ بالاصابع حتى يصل الى الكعبين طب يبوها من مين من قضي تبارك وتعالى وانسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى تفيد الانتهاء حنبدأ بالاصابع وننتهي بالمرفق. ولكن قالوا أن هذا ليس قرطا وليس ركنا ولكن هذه سنة سنة وأن يبدأ بالهداءة بالمياب ورؤوس الأصابق ومقدم الرأس ومسح الرقبة للفلفور يعني الجماعة الحنسية يرون أن السنة مسح الرقبة يعني من القلب وليس الحنفون من الاباب مسح الرقبة وهو عند مسح الرأس ان الانسان وهو يمسح رأسه ينزل ليأخذ جزءا من رقبته المسمى بالقفاء وليس عند الحنفية مسح الحنفون كما يفعل البعض وقيل ان الاربعة الاخيرة مستحبة الله لما انت بتتكلم في السنة ايه الفرق يعني يعني عارف يقول المستحبة يعني المؤكدة يعني يقول ان الاربعة الاخيرة رأي بعض الفقهاء الفقهاء الحنفية يعني بعض الفقهاء الحنفية يرى انها مستحبة لعدب المواظبة عليها لكن الراجح انها سنة من السنة المؤكدة عند الحنفية قال آداب الوضوء. الله ثنى من الوضوذ وهيبقل في آداب الوضوء. الله إنه الفرق بين من الوضوء وآداب الوضوء؟ قلنا من البداية لا مشاحة في الاصطلاح يطلح الفقهاء على بعض السيدات اللي احنا اصطلحنا على كلمات بخرى او على كلمات مشافة احنا اصطلحنا وقلنا ثنى مؤكدة وثنى غير مؤكدة فالناس بدأت على طول على الموضوع ده تكون مؤكدة وصار غير مؤكد. هم مرة يسموها السنن ويسمو أشياء غير المؤكدة الآداب أو مكمل السنن الرواتب ومن غير الرواتب أو يقولوا السنن ويقولوا النواصي. وما شابه هذا. الآداب هنا يصدر بها السنن غير المؤكدة أو ما يتأذى به الإنسان الأدب والذوت وما وال... يبجي أن يكون عليه الإنسان عند الوجود قال من آداب الوجوء أربعة عشر سيئة أولا الجلوس في مكان مرتفع للنسان وهو يتوضع أجلب على الأرض على ثاني الذي يخبر من وجوده لا يقع عليه يتوضع ثاني قال واستقبال الثبنة تكلمنا عن قضاء الحاجة أن يترم فيها استقبال الثبنة ويترم فيها استقبال الثبنة طيب في الوجود من الآدات استقبال الثبنة لأن الوجود يتكمل على مجموعة من الأدعية نحن نسمى الله في أوله ونبعو الله تبارك وتعالى في آخره طيب مش من السنن للدعاء ان الإنسان يستقبل الخبرة عشان كده قالوا من الآذاب ان الإنسان هو يتوضأ الامكانه إن, ان يستقبل الخبرة حتى الى جاء وقت الدعاء كان دعاؤه في اتجاه الخبرة ماشي؟ قال من آداب الوفوئي أربعة عشر شئ الجلوس في مكان مرتفع استقبال القتلات عدم الافتعانة بغير يعني هو يوضئ نفسه بنفسه وإن كانت هذه المسألة فيها كلام بأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صف له بعض الناس ما يتوضأ ما يتوضأ ما يتوضأ هذا مسألة يعني ليست محكومة موضوع للإنسان يتوضأ وحده لا, ي... لا لا لا يستعين بغيره يعني إذا استعنت استعنت بالله وإذا وهكمي قال وعدم استعانتي بغيره وعدم استقللي بكلام الناس أنت في وضوء والوضوء عبادة فاشغل نفسك اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأذكار التي قال في أول الوضوء وفي آخر الوضوء، وإن شئت تذكر الله تبارك وتعالى وأنت تتوفر وأنت تفعل كل شيء تصور بها ذكراً كثيراً وتصور بجرةً وأصيلة واسم وأصل كلاماً والجمع بين نيات القلب وفعل النساء على كلاب بين الفقهاء والحنابلة في النقص بالنساء، أن جماعة حنابلة يقول لك لا النقص بالنساء بدعاء وأغلب الفقهاء يقولون أنه من الآداب يعني نوع من أنواع الصغار اللي أن ينفق الإنسان باليوم والدعاء المعروف في بداية النبوة وفي نهايته. والوضوط والتسمية عند كل عضو يعني قالوا كمان كأنه لما يجي حيبدأ أي عضو كأنه يبدأ بالتسمية فيه لأن كل شيء لا يبدأ فيه ببسم الله تبارك وتعالى فهو أفضل لكن إن التسمية تكون في بداية الوضوط أن التسمية تكون في بداية لكنهم قالوا من الآداب كمان إن الإنسان ما ما يعملش عضو من الأعضاء زي ما يقولك يعني إن كل شيء لا يبدأ فيه بسم الله فهو أكثر يقولك كل حاجة حتى كل عضو هو بيبدأه يبدأ ببسم الله وإدخال خنصره في خماف أذنين ده الخنصر وده خماف الأذنين بحيث أنه هو يمسحهم ويتأكد من مسعهم وتحريق خاتمه الواسع. احنا هناك قلنا الضيق لابد من تحريكه لان الضيق هيغطي البشرة والمية مش هتصل اليها فلا توقعش اما الخاتم الواسع فمن الآدام ايضا تحريقه يعني هو ممكن الإنسان يتوظى من غير ما يتحركه لأنه ظالمة واسعة المية حتتحرك من تحته يتصل إلى الجلد، لكن الآداء بتحريفه حتى يتأكد الإنسان من وصول الماء إلى الجلد. ماشي والمضمضة والاستنشاق باليد اليمنى قالوا أيضا من آداب الوضوئي إن الإنسان المية اللي يأخذها لفمه المنبضة أو المية اللي يأخذها إلى أنسه للشاق يكون باليد في اليوم أما الاستمثار إخراج الماء من الأنس أو الاستمثاث يعني يكون في اليوم والتوضع قبل دخول الوقت لغير المعذوس يعني ايه؟ يعني من الآدام التي ينبغي على الإنسان أن يفعلها أن يستعد لوقت الصلاة فنعرف أن الصلاة قبل عليها خمس دقائق أقوم أتوضى علشان لما وقت الصلاة يدخل أكون لأكم حالة وعلى أكمل استعداد لأداء الصلاة إلا أنه استدى من ذلك المعبور يعني المعبور دول ذوي الاعضار الدايبه ما فيه ثلاث ذوي ما فيه إفراز ودي المرأة المصحاضه الناس عندها أعضار دائبه وذوي أعضار لهم نزوق مقطوع واحد عنده ثلاث ريت لا يستطيع أن يمنع خروج السائل في أي وقت واحد. واحد عنده ثلاث ذوي لا الصعد واستطيع ان يمنع حدود الدولي كل في كل الزوده او واحد عنده انفلونزا دي كل شويه ياخد منه ريح الشخص دوت هل وضوءه وضوء الناس العاديين لا امال بيعمل ايه الشخص ده يتوضا في وقت كل طلاب يسبع عدد الضمض فرض يتوضى الضمض ويصلي في هذا الوضوء ما شاء من الفرائض من الفرائض والنوافل بهذا الوقت الاشكال هل هيصلي ما شاء من الفرائض والنوافل ولا هيصلي الفرض وما شاء من النوافل هذا خلاف بين الفقهاء هل هيصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل قالنا أنه في الوقت بيفرض ان هو بعد ما توضى خلاص خرج منه الريح هيصلي ايه؟ لأنهم معذور في الباب احنا قلنا القاعدة الفيحية تقول المشقة تجربه التيسير المشقة تجربه التيسير لو إنسان عادي قالوا معدوث أعضار لحاجة توضأه وأبدا يروح للصلاة الفلسى منه فيه هيعيده مرة لأن هذا الشهر لا يستطيع ان يفعل ذلك لان لو عمل كده هيتوضى كل البيئة وليش هيقدر ينقاوم هذا الامر وفي هذه الحالة الشريعة الاسلامية تتخفف عنه كله حينما يدخل وقت الصلاة توضى وصلي بهذا الوضوء الفرض الذي عليك وما شئت من النوافذ هذا بلا خلاس زينا البقاء ايه؟ حتى اذا شكل ايه؟ شك ايه ده هو اصلا من دول اعباد هو مش شاكل الشك احنا استفقنا قبل كده ان الاصباعدة هي في اصحاب الاخر طرف الشك وإصطاء ما كان على ما كان القاعدة في اصحاب الاخر في طرف الشك وإصطاء ما كان على ما كان فلو شك الإسلام في اصحاب وجوده لا يخرج من الوصولات حتى يجب جيحا أو, او يسمع او حتى يسمع صوت عشي. ولذلك هو هنا يقول ايه من الآداب أصفى قبل دخول الوقت لغير المعذور طب والمعذور لا يتوضأ قبل دخول الوقت لأنه لو توضأ قبل دخول الوقت يلتقط دخوله يستقل وضوؤه بدخول الوقت خل بالك التوضوع خاص بدخول الوقت من الآلام للتحفاء للتقبال الصلاة وللتهيئ لأداء السنن للصلاة لكن في حق غير المعذور أما المعذور فلا ينبغي له أن يقدم الوضوء على الوقت لأن الوضوءه ينتقض بدخول الوقت ماشي؟ قال اتفقنا على اتفاق من الاسئلة في نهاية الدرس علشان ايه? ما نعطلش وقت المقابرة. قال. والتوضؤ قبل دخول الوقت لغير المعضوء. والاتيان بالشهادتين بعده. عدتين طبعا حديث الاتيان بالشهادتين بعده هو انه من الإنسان حينما يبدأ بالتسليمها ويخدمها بالشهادة الثانية تفتح له أبواب الجنة ليدخل من أي أبواب الجنة. قال: وأن يشرب من فضل الوضوء. مش يشرب من مية الوضوء، يشرب من فضله مما بقي من هذا الباء. كان يتوضأ من إلاء. إن كان يتوضأ من إلاء. فقد بيقول لي وأن يشرب من فضل الوضوء طائما مع إن إحنا عزينا السنة إيه أن يشرب الإنسان جالسا إلا من فضل وضوء. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب قائما من فضل وضوءه وماء ذمزل هذا الحديث أخرجه البخاري. الحج وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ولذلك قال الحنفية أن الشر يكون جالفا هذه سنة إلا من فضل وضوئه يسن له أن يشرب قائما وأن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فصل في المكروهات كده خلصنا السنن المؤكدة خلصنا الآداب أو السنن غير المؤكدة ينتقل إلى المكروهات قال ويكره للمتوضئ ستة أشياء يكره للإنكام المتوضئ ستة أشياء قلت بل يكره أكثر من ذلك ولكنه عدد الأشياء التي لم يذكرها بن سابق يعني يعني هو من شوية قال السنة المؤكدة أكثها بمتروح صح طبعا نقال ما هو ترك السنة أمر مطلوب يعني مكروه يعني لا يعاقب الإنسان على تركه إنما يتاب على فعله ويلاه قد يلاه من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو قال ستة يعني غير كمان بعض الاشياء عكس الحياة اللي احنا خدناها في السنة قال ويضره للمتوضئ ستة اشياء الاسراف في الماء لا يجوز الانسان المختلفة في ماء الوضوء ولو انه يتوضأ من نهر جاد وقلة الماء الذي يستعمله الانسان في الوضوء من فقهه كلما قلّ الماء الذي يستعمله الإنسان بس من غير تقطير مش يصل إلى درجة المقصود منها الغتل يمسح عليه لأن الغتلة مرور الماء على العب والماء يتجري على العب فمن فقه الإنسان أن يقلل من ماء الوضوء من غير تقطير يبقى أول شيء أن إصرافه في الماء من مكروهات الوضوء كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النفع قال والتقتير فيه يعني أيضا من مكروهات الوضوء التقтир في ماء الوضوء الضغط الزايد التقтир أن يغسل الغسل إلى درجة المسح إن الإنسان لما يجي يغسل العض ولا بالماية كذا كأنه يمس قال وضرب الوجه به يعني ربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان وكرم وجهه فلا يجوز للإنسان أن يضرب إنسانا على وجهه ولا ينبغي له أن يضرب وجهه بالماء وإنما يرسل الماء على وجهه إغتالا خفيفا من غير ضرب لأنه نوع من أنواع تكريم الوجه قال والتكلم بكلام الناس والتكلم بكلام الناس انت تتوضأ هذه عبادة انشغل بذكر الله تبارك وتعالى قال والاستعانة بغيره من غير عذر والاستعانة بغيره من غير عذر استدلوا على ذلك بحديث أخرجه أبو يعلى والبزار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي ماء لوضوئه فبادرت أن أستقي له فقال له مهيب يا عمر فإني لا أريد أن يعينني على صلاتي أحد لكن كما قلنا أن هذا الأمر فيه خلاف بين الفقهاء والراجح له يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء يجوز للإنسان يستعين بغيره ليصب له الماء في الوضوء قال والاستعانة بغيره من غير عذر، وتثنيت المتش بماء جديد إن يمسح رأسه الثلاث مراج بماء جديد في كل مرة وقالها الحنفية ذلك بأنه قد يصل بهذا المسح إلى درجة الغسل. المية اللي حدث إلى شعر في هذه الحالة مية تخرج من مياه الغسل، ولذلك كالها الحنفية تسليث مسح الرأس أوصاف الوضوء قالت الوضوء على ثلاثة أقساب الوضوء على ثلاثة اقسام كل شيء اسمه بحال خلاص الوضوء على ثلاثة يا احمد استاذ لما يجي الدكتور اسامه جمال هو هيجي عشان هيشتغل معاه النحو النهارده بدل الدكتور عوا و بسرعه و تمام ومكان فهو اللي اضطر يجي دلوقتي و وينطلعه. هو مش حاجه انا فلو جه خلينا على فكره قال الوضوء على ثلاثة اقفال فرض الوضوء لثلاث احكام قد يكون الوضوء فرضا من اللي عليه يجب عليه الوضوء قال المشدف للصلاة من ثان سبقه الحدث واراد الصلاة لا تجود صلاة محدث بغير وضوء، لا تجوز صلاة محدث بغير وضوء. لهذا قالوا الوضوء في هذه الحالة فرض، حتى ولو كانت الصلاة نفلا، حتى ولو كانت الصلاة نفلا. ولصلاة الجناز فلا يجوز أن نصلي الجنازة من غير وضوء، حتى ولو قلنا أنها من غير ركوع ولا سجود إلا أنه لا يجود أن نصليها بالغير وضوء وسجدة التلاوات عند الحنفي يمترط فيها الوضوء ولمس في القرآن بس المصحف بقوله تبارك وتعالى لا يمثه إلا المطهرون على خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة هل المخصوص لقومه لا يبصوه إذا المخصوص القرآن أو اللوث المخصوص الفقهاء الحنسية يوجدون أن يكون المراد بالآية القرآن الكريم قالوا ولو آية <تصفيق> ولو حتى آية لا يجوز لي أن أمثتها وأنا على غير وضوط ولو حتى آية قالوا هذا من المشياء حتى قالوا الكلب تعتكفتها يقولوا في ذلك ولمش القرآن ولو آية ستاسنا بذلك طبعا الأصطار قد غير ذلك ثاني والثاني الخطب الثاني من احكام الوجوبي واجب واحنا قلنا ايه الفرق بين الواجب والفرض قلنا ان الفقهاء جميعا قسموا الاحكام الشرعية الى خمسه احكام القسم الاول هو الواجب وهو ما يتاب الإنسان على فعله ويعاقب الإنسان على طرفه الصلاة والكثم الثاني المنتوب أو المستحب وهو ما يتاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على طرفه والقسم الثالث هو المباح وهو الذي يستوي فيه أصافات والكثم الرابع هو المفروض وهو ما يتاب الإنسان على تركه ولا يعاقب على فعله والقسم الأخير هو الحرار وهو ما يعاقب الإنسان على فعله ويتاب على تركه قلت وقسمها الحنفية إلى سبع أرسال الحنفية عن فهم الشرعي سبع من الخمس أولا الفرق. ثانيا الواجب ثالثا المندوب رابعا المباح خامسا المكروه صراحه تنزيهية سادسا المكروه صراحه تحريميه تابعا الحراد فهم جميعا واجب وحثان الى ما ثبت بدليل قطعي سموا وما تفت لدريه من قبلين كمواجه يجبون عندي المكروف يقسموه الى قسمين المكروف جراها سمتينية وهو ما كان الى الحلال افضل المكروف جراها تحليمية وهو ما كان الى الحرام افضل فهم هنا بيقولوا ان الصلاة الصلاة يجب ذكر ذكر ذكره يعني احنا بنعمل اي حاجه والجماعه تقول لك قلت اخذ لان انا واخد لهم فيها واحده بس هيسلموها للجماعه كانوا يقولوا اصوره دي اا ربنا يبارك لهم ويعملوا ويعينهم ان شاء الله بالدنيا ماشي خالص <تصفيق> والثاني واجب والثاني واجب وهو ل لل... الطواف بالكعبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الطواف بالكعبة الصلاة إلا أن الصلاة لا يباع فيها الكلام والطواف بالكعبة يباع فيه الكلام فالحنفية يرون أنه واجب وأما تركه على حسب تركه بإيه كم شوق هل يوجب بدنة ولا يوجب دمًا عبارة عن غنم او ما شابه ذلك. قلت والراجح انه يشترط الوضوء للصواف بالكعب الراجح ان الانسان يشترط له الوضوء للصواف بالكعب لكن بعض الناس يأخذون بهذه الفتية يعني مثال جماعة الشفعية مثلا يرون أن لمس المرأة ينقض الوضوء طيب لما يطف بالكعبة هيعمل ايه؟ ما هو هيحصل لمس المرأة عن طريق الخطأ في سبع عشوات ولو الطواف لأن الرجال والنساء في مكان واحد يطفع يطفع كل مرة وانت يأخذ برأيي الحنفية ولا بإن, بأن لمس المرأة ما ينقضش الوضوء أو برأيي الحنفية بأن الوضوء واجب وليس بفرض. قال وثاني واجب للطواف بالكعبة. وقلت كما قلت الصحيح انه تأخذ برأي بقية القراء بأنه يشترق الوضوء للطوافف الجعب أو يعني الوضوء ما يصح في الطوافف من غيره والثالث مندوب يعني مستحب مستحب الوضوء في حالات الحالة في الأولى للنوم على طهارة الإنسان يستحب له قبل النوم أن يتوضع وللمداومة عليه وللوضوء على الوضوء الوضوء على الوضوء نور على نور وبعد غيبة وتلغيب وبعد غيبة للغيبة ذكرك أفاك بما تكرر وتاجه ونميمة وكل خطيئة طبعا البعض يقول لنا ذا بدعة هنقول له لا مش بدعة ولا حاجة لأنه يمتحب للإنسان الذي أثنبه أن يتوضأ وأن يقضي ركعتين لله تبارك وتعالى بنية التوب فمن هذا الباب قالت السادة الحنسية الوجوء بعد الضيمة والكذب والنميمة وكل خطيئة يعني ان الإنسان يتوضأ إذا أفضل يقول لكم يذكر حديث بلاد وقصة السبت في الجنة والفشاة وما كده ذلك فهذا الكلام ليس بلا دليل بل عريض دليل قال و... و... ونميمة وقلد خطيئة وإنشاد شعر كان شعر شعر طبعا غير المباح لقوله تعالى والشعراء يمتدعون بالغاضون ألم ترى أنهم في واجب يهئمون وأنهم يقولون ماذا لا لا يفعلون قال وإنشاد شعر وقفتها لأن الجماعة الحنفية يرون أن القهوة داخل الصلاة تؤدي إلى نقص الوضوء وإلى نقص الصلاة، ويرون أن القهوة خارج الصلاة مستحب منها الوضوء، أن القهوة خارج الصلاة مستحب منها الوضوء، وغسل ميتي، غسل المي يعني. وحمده خور النبي صلى الله عليه وسلم من غصنا ديتاً فليقفه ومن حمله فليتوضع والحديث اخرجه مبلاوه احمد ثلاث قال ولوقت كل صلاة يعني حتى ولو كانت انسان على وجوء ما معنى القطرة لعندنا الضحك إن كان اجتساماً في الدرجة الأولى لا شيء أكيد في الدرجة الثانية الضحك وهو الضحك بصوت يسمعه الإنسان بنفسه ولا يسمعه غير لهذه عند الحنفيات تؤدي إلى نقض الصلاة لا إلى نقض الجزء. لو إنسان ضحك وهو بصوت يسمع فيه لنفسه أتى إلى اقتصاد صلاته لا إلى اقتصاد وضوءه أما القلطة وهي الضحف بقوط عالي يسمع من بجواله هي عند الحنفية تؤدي إلى نقص النوء وإلى نقص الصلاة يجب عليه أن يعيد النوء وأن يعيد الصلاة لجساءة الأدب مع الله تبارك وتعالى ولهم على ذلك أدلة وإن ضعفها كثير من, من المحدثين خارج الصلاة قالوا استحقو منه ليه قالوا لأنها داخل الصلاة تؤدي إذا نقضوا يبقى جالج الصلاة مش هتؤدي الى نقضه ولكن يستحبه اذا كان هذا الامر ناقضا للوضوء داخل الصلاة فيستحبه ان يعاد الوضوء اذا كانت الفصاد ثالب الصلاة وليس هذا دواجه يستحب فقط عند الحنفية وليس عند غيره قال وقبل غضل جناب عارفين ان في الثالث اذا اراد ان يغتسل. من الجنابة فإنه أولا يجين أي أثر للنجاسة عن بدنه ثم يغسل بعد ذلك فرجه ثم يبدأ بالوضوء فيتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل جسده يبدأ بالجزء الأيمن ثم الجزء الأيفر ويطب الماء على وقته صبا فعشان كده قالوا يستحبوا قبل الغسل الوضوء يعني قبل ما يبدأ الإنسان الغسل بتاع الجنابة يبدأ في الوضوء فقد روي عن عائسة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الجنائه ثم توقف مجد وضوءه للصلاة أخرجه الجمام مسجد قالا وللجنب عند أكل وشرب ونوم ووقف ولغضب وقرحان وحديث وروايته ودراسة علم وأذان وإقابه وخطبة وزيارة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووقوف بعرفته والاستعي بين الصفا والمروز وأكل لحم تدور وللخروج من خلاف العلماء كما إذا مس امرأة فهو عسلي بعض الحاجات التي يستحب المضوء عنده واحد عند بالنسبة للشخص الجنب أهم يجب عليه الغسل يجب عليه الغسل طب هل يجب على الفور ما يجب على الفور طيب واحد اصابته جنابة وجاعان هيموت من جوع ياكل ولا يحتفل ايجاب قال يتوقع قبل ان ياكل ده لا لا ده قال قبل اكل وشرب ونوم ووقع بالنسبة من شخص الجنر مستحب له ان يعيد الوضوط برغم ان الوضوط مش هيربع الحدث قال والغضب الانتان اذا غضب مستحب له ان يتوقع. لأن الغضب من الشيطان أو من فيها الشيطان في جوتب آدم والشيطان خلق من النار والماء تطفئ النار فإذا غضب أحدكم فليتوضى قال وقر آدم تبتح في القرآن المسيحة لا ماذا المسيحة وهناك فارق بين مسجل المصحف وبين قراءة القرآن مسجل المصحف عند الحناسية لا يدوه إلا بعد الوضوح أما قراءة القرآن يعني من غير مسجل المصحف المصحف تحكوش قدامه أو يقلبه بحائل أو يقرأه من حفظه فهذا يستحب له الوضوء ولا يجب يستحب له الوضوء ولا يد. قال وحديث حديث أن الأمر يعني على سبيل الاستحباب إن الإنسان إذا أراد أن يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوضع وحيقول للبعض هذا بسعه وكذلك كان الإمام الضفاري رضي الله عنه إذا أراد أن يكتب حديثا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصحيح كتابه كان يتوضأ قبل ذلك قبل أن يكتب هذا وهكذا كان علماؤنا رضي الله عنهم وعضاهم تكريما لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضينا في ذلك عن الإمام مالك لما كان يأتي للصلاب كان يسألهم تسألون عن السفه أو الحديث يعني انتعايزين البجلس حنادلس للزق أو للحديث فإذا قيل له أنه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوافر ويلبس ويلبس وأحضر في أبيه لأنهم بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم وديوائتي ودراستي علم حتى صلعة العلم فلوجوء بركة وأدان يعني يجوز للإنسان أن يألفنا للرجل أن يألفنا وهو على غير الوضوء لكن يستحب له الوضوء وإقامه قامة الصلاة وخطبة كل دوت الوضوء فيها مستحب يعني لو انتقر الضوء في وهو يخطب سواء يخطب الجماعة أو حتى الخطبة العقبة خطبة كعك واحد حيقرأ حدعم عقد قرار واحد حيكون كلمة فيستحب له أن يكون على وروده وزيارة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وانت بتدخل المسجد فيستحب لك قبل زيارة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون على تمام الظهار والوظوف بعرق خير الأيام واليوم فهو خير تعاء دعاء يوم عرق فيفتحب الإنسان أن يستقبله بالوضوء والسعي بين الصفا والمروة إن إحنا عارفين إن الطواف بالبيت هو اللي إحنا قلنا عليه الوظوء فيه واجه لكن السعي بين الصفا والمروة يجوز المحب ولكن لهم يستحق للإنسان أن يكون على ظهر وأكل لحم جزور لحم الإبن وإن ذهب بعض الحنابلة إلى وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور والمسألة مشهورة فيها من أكل لحم جزور خليتوضأ وفيها حديث ذكروا الشوكين إنه هو أي فوضأ من لحم الززور فبدأل على القاعدة الفضلية التي تقوله الهوض للخلاف من الزحب قال الحنفيات جس بحباب الوضوء لبن أكل لحم الززور قال وللغروج من خلاف العلماء كما إذا مس امرأة موافض الوضوء قال ينقض الوضوء اثنى عشر شيئا ينقض الوضوء اثنى عشر شيئا اولا ما خرج من السبيلين يعني القبل او الظبر وهم يا بذلك لانهما سبيلان لخروج الفضلات من الانسان سواء أكان هذا الخارج منهما معتادا أو غير معتاد طالب أنه خرج من السبيلين فإنه يؤدي إلى انتقاض الوضوء إلا ريخ القبل. ما يخرج من القبل من الريح فهذا لا ينقض الوضوء في من أقوال الحنفية وإن قال بعضهم بنقضه وينقضه ولادة من غير رؤية دم قلت والأفحر أنه يؤدي إلى الغسل يعني يقول فلنقترر أن امرأة وضعت غفلا من غير أن ينزل منها دم قال الصاحبان أبو يوسف ومحمد في هذه الحالة يجب عليها فقط الوضوء، لأن الغثة يكون من دم النفات وهذه لم ينزل من دم ولماذا سمي دم النفاس. بالنفات لأنه يخرج عقيب خروج نفسه لأنه يخرج عقيب خروج نفسه فقال قال ما أنه لن ينزل دم يبقى الواجب عليها الوضوء. قال أبو حنيفته بل الواجب عليها الغسل لأنه لا يخلو من دم ظاهر أو غير ظاهر أكيد خرج منها دم مع خروضي هذا الصغير ربما هي مكطاعت أن ترى هذا الدم ولذلك قال بوجوبي الوضوط قال وينقضه ولادة من غير رفية ذم ونجاسة سائلة من غيرهما كذم وخيط السلام عليكم اثنين سبعة ثمانين ثمانين بسبات بسبال اه اربعة اتاشر اتاشر اتاشر واحد ستة ستة ايوه واحد ستة سفل واحد سفل سفر واحد سفل ايوه ازيلوا عشرة ثلاثة اربعة <تصفيق> ثلاثة اربعة واحد واحد ايوة جافةً ثائلةً من غيرهما كدم وقيس وقيف عام أو ماء أو علق أو نبضة إلى ملأ الفم. عيني أقول أن الذي يخرج من غير سليل يبتقد به الوضوء إذا سال إذا تالا إذا تال على رأس الجرس. إذا تحرك عن الجرح لو الدم حاجة بسيطة كده خرج وما تلف عن رأس الزرح عند الخلفية هذا لا ينتقل منه إسمع السلم ربك مسألة حبوث الدم هادئة فيها خلاف بين في للطهاء فقد ورد أن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم لكن طهاء الخلفية يرون أن الدم الذي يكيل عن رأس الزرح يؤدي إلى انقطاع الرؤوس كدمي وقيح صديد وقيح فعام أو ماء أو علق أو مبرة إذا ما لَأَلْفَمْ العلق اللي هو الدم المتجمد هذا القيح من الفم عند الحنفية ينتقص غير رؤوس ما لم يكن هذا من البلغة عند من الفجر ويعني ايه من الذي لا يستطيع الإنسان أن يغلق عليه فم، الذي لا يستطيع الإنسان أن يغلق عليه فبسل فمه ولا يستطيع أن يغلقه هذا الخيء ناقض للوضوء عند الحنبيات لأنه يخرج من المعدة فهو ناجس خارج من الجفن ويتمع المتفرق المتفرق المتفرق المتفرق الى اتحد سببه يعني واحد قاء قيئا بسيطة مره ثم قاء مرة اخرى ثم قاء مرة ثالثة النفس العلة والنفس السبب قالوا يجمع هذه المتفرقات لان كانت من الفان التقط وجوده والا فما عليه الا ان يقتل ثرم يترطب يعني ودم قال بعلى الجذا وذاق المنبيق للجلسين الثاني وجده مختلط من هذا الدم غالب عليه قالوا هذا نأخذ للنعرة الغلب الزاي باللون وكان اللون أحمر أو كان اللون غير أحمر إذن اللون الأحمر لا يدل على غالبات الثاني على الماء على الجلال على الريح اما لو كان اللون غير احمر فهذا دليل على غلبة الريح على الماء او سواه ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الارض ان ينام الانسان نوما متكئا مفتجعا على جنبه هذه الحالات تؤدي الى نقضي الوضوط فالنوم ليس في حد ذاته النوم بنفسه ليس ناقضاً للجوء ليس حدثاً وإنما النوم على غير هيئة متمكن لأنه يكون سببا في الحدث العينان يتاؤف سفر فلن نام يعني الإنسان هو متيقظ يستطيع أن يمنع خروج البيع وخروج أي شيء من جسده لأنه متيقظ. فإذا نام اتخذ أعضاؤه فقد يكون ذلك سببا في خروج الريح منه وهو لا يدري ولذلك في فقائل يرون أن النوم في حد ذاته ليس ناقضا للولوء فمن أمكن مرعدته من الأرض لحيث أنه نائم لكنه لن يخرج منه شيء لتنسين المقعدة من الأرض عند الحنفية هذا لا ينقض الوضوط هذا لا يؤدي إلى نقص الوضوط استدلوا على ذلك بأن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة وكانوا ربما أخذتهم يعني سنة من النوم حتى أن الواحد فيه يعني يميل من ما ينام. قال لم تتمكن فيه المقعدة من الارض وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه كل هذا يؤدي الى نقض الوروح وإن لم يقصد بالظاهر قال واغماء وجنون ايه الفرق من الاغماء والجنون الاغماء ذهاب العقل والجنون ذهاب العقل الاغماء ذهاب العقل والقوة والجنون ذهاب العقل وبقاء القوة وقيل والديالة القول. نجد في أثناء ذهاب للعقل وللقوة معه يذهب العقل والمستخف أعضاء الجسم يبقى بهم. أما الجنون فهو ذهاب للعقل وبقاء للقوة وقيل ذهاب للعقل والديالة للقوة. قال. وسفر بأي نوع من أنواع المفتراس زوال العقل عموما يؤدي إلى انتقاض الوجود قال وقصها سالغ يقضان في صلاة ذات رجوع وسجود يعني الصلاة صلاة ذات رجوع وسجود إلى ضحي كثير ظاحف لهم صوت حيث يسمع لهم جد آله فالصوت الظاحف قال فقهاء الحجمية اتلافت بجمور فقهاء ان هذا يؤدي الى نقض الربوء والصلاة معه قال ان هذا يؤدي الى نقض الربوء والصلاة معه ولو تعمد الفروض بها من الصلاة حتى ولو كانت الفضة تعمد فيها الفروض من الصلاة إن تقرضه يعني جمال حنفي يرونا أن السلام واجب من واجبات الصلاة. فلو انك ان كان اكمل صلاة كلها وترك السلام هذا صلاةه صحيحة لكنه فعل فعلا لا يحب له ولا يجب طيب لو انه لو اكمل أنه صلاته وتشهد صلى على السبيل الصلاة صلى الله عليه وسلم وتعمد الحفقة للخروج من, من الصلاة من غير سلام انتقدت صلاته هو وضوءه ماشي قال ولو تعمد فالخروج بها من الصلاة ومس تطرد بذكر ومقصد بلا حاجة ما لا ينقذ الوضوء قال عشرة أشياء لا تنقذ الوضوء أولها ظهور دم لم يتل عن محل عدم تيلان الدم عن ضعف الجرح ده هو يبحي بصيص طلعت منه نقطة الدم كده ما اتحركتش ولا حاجة بسيطة كده هذا لا ينتقض به الوضوء عند الحنفية قال وثقوط لحم من غير ثيلان تل... دم ثقوط لحم او جود من الجلد وما سابه ذلك من غير ثيلان الدم يسمونه العرق المدني يثبت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقال له رشكة وفروض جودة من جرد ما خرجت من مخرج من, من أحد السبيلين، إنما خرجت من جرح في جزء من الجسد. قالوا هذه لا تؤتي إلى الاقتد الموضوع، وكذلك لو خرجت من أذن وأمس قالوا ومس ذكرنا بحديث هل هو إلا بضعه من؟ طبعا هذا الحديث عليه كلام كثير. والراجع ان مست البكر يجب فيه الوضوط انه ينقض الوضوط والمست كما قلت قديما المست غير اللم الفتئ بين المست واللمست في كلام الصهاء وفي كلام وفي اللغة المست هو اللمست بباطن الكف واللمست هو انتقاء البشرتين المست هو اللمس في باطن الكف المسك هو اللمس في باطن الكف اما اللمس فهو التقاء بشرتين سواء ببطن الكف بظاهر الكف بالوجه بالذراع بالساعد بالساق بالذراع هذا يسمى لمس اما المسك فهو يكون بايه بباطن الكف وقد يكنى به عن الجماع كما في قوله تبارك وتعالى اولامستم النساء فالضاجح من اقوال المفسرين والفقهاء ان نلمس هنا بمعنى الجماع وليس بمعنى ان لم تكن ذهب الى ذلك بعض الفقهاء نهبت محبات وغيره الى ان الملامسة هنا المخصوص منها الجماع وليس المخصوص منها النمس قالت ومس ذكل هذا لا ينقض الوضوء عند الحنفي قلت ينقض الوضوء عند غيرهم وهو الراجع ومسه امرأة قلت هذه ايضا مسألة خلافية والضاجع فيها عند جمهور الفقهاء انه لا ينقض الوضوء بمس المرء وان قالت في ذلك الشافعية والمالكية والحنابلة إلا أن الدليل مع الحنابلة في هذه المسألة. نعم. آه. أي لم؟ لا. بقول. بقول. يستخدم هذا أنا قلت أن هذا يستخدم بمعنى ذاك. لكن هنا التحديد المف معنى في باطن الكف. واللمس معناه للتقاء البشرتين هنا لما قال ومسكو امرأة يقصد لمسا المرأة ولا يقصد بضاطن الكبس وانما يقصد كل لمس اي التقاء للبشرتين اي التقاء للبشرتين لا ينتقل به الوضوح عند الحنفين انا وقيء يستخدم الأغراض بمعنى بعضه يستخدم الأغراض بمعنى بعضهم البعض. لا، أغراض أن المنس والمس بضابط الكف وأن اللمس هو والتقا البشرتين، لكن يستخدم كل منهما بمعنى القاء. يا أستاذة بالمناسبة ده ده ده ده ده ده دي مسألة ثانية هي جائزة يعني ولا مش ده ملياش علاقة؟ هي علاقة الوضوء باللمس حلال ولا حرام؟ لا ملياش علاقة هو الماء مسل مرأة هي مش الزوبة مرأة برضه ولا الزوبة ثانية؟ هي الزوبة مرأة؟ طيب الذي قال ان لمس المرأة ينقضوا الوضوء قال الزوجة او الاجنبية يعني الاختهاق ماتدقوش بين الزوجة والاجنبية بفزء بين المحارم وغير المحارم يعني لمس اخته لمس والدته سلم على والدته ده ما ينقص وضوء عند الاختهاق جميعا لكن لمس المرأة سواء كانت الزوجة او اجنبية هذا فيه خلاف بين الاختهاق لمش المرأة حلال ولا حرام في مسألة ثانية خالص ما لديش علاقة بانتقاد الوضوء وعدم انتقاد الوضوء الغيبة حلال ولا حرام؟ حرام هل ينتقد الوضوء بالغيبة؟ اتنا قلنا نستحب له ما, ما, ما ينتقدش الوضوء ايه ذا انت؟ ال ال ال الوضوء ما ننتقدش لقى بالحلال والحرام خروج يريح من الشخص هل حرام؟ ده مش حرام ينتقد الوضوء؟ اه ينتقد الوضوء اذا الوضوء وانتقاد الوضوء ما لهش علاقة بالحل والحرق فما نقولش بس جمال الحلفية قالوا هون لنمس المرأة ما ينقصه الوضوء يبقى يجب لنمس المرأة يبقى المصافحة جائزة لا المصافحة غير جائزة بين الرجل والمرأة الغريب هكذا قال التقائل الأربعة وهذا ما ندينه به للناية المرأة والتعال ماشي حد من ال... الجداد قال ان هذا جائز مش جائز انا اقول ما تلقيناه عن مشايخنا في سواء الفقهاء أو العلماء أما لمس المرأة هذا طالما أنها ليست زوجة ولا ليست محرم لمسها لا يحل في حال من الأحوال إلا في حالات معينة تتضررك الطبيب مثلا الطبيب يجوز له أن ينظر إلى إذا كان مفتش الطبيب رجل إلى المكان الذي يحتاج إلى العلاج ويجوز له أن يمسه إن كان في مسه ضرورة. لما ما عدا حالات الضرورة لمس المرأة بالرجل ولمس الرجل المرأة لا يجوز. خلاص؟ لا لم لمس إلقاء البشرتين. اللمس إلقاء البشرتين. خلاص؟ وقيء لا يملأ الفم وقيء بلغ حتى يعني ولو ملأ الفم ولو كثير وتمايل نائم احتمل ذوال مقعدته وقلنا الدليل على كده الحديث الذي أخرجه أبو داود كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطظرون العشاء حتى تفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون ونوم متمكن هذا لا يؤدي الى نقل الممكن محعدة من الارض بحيث ان هو ما يخلقش منه شيء ولو مستيدا الى شيء لو اذين فقط على الظاهر فيهما ونوم مخلل ولو راكعا او ساجدا لانه هو مخلل هو يستطيع طالما انه يعني طالما انه راكع او ساجد مع انه هو يمسك أعقاضه جيلا يستطيع أن يمنع فروج البيجي على جهة السنة والله الموسف أقول قولي هذا أستغفر الله العلي العظيم لي ولكم عشان عزيزي عبد المحضرة ومليس البحث بإسلامي ما كده وقفنا فين عشاني وقفنا علي وقفنا علي